أيضاً إيماني ومواقف إنساني نرويها في حكايات حكايات رمضانية. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فصلّى الله وسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين، سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وأسأل الله العظيم. أن يتقبل عملنا وأن يغفر زللنا وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وأن يجعلنا في شأننا هذا من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها الأخوات الفضليات فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته واهلا ومرحبا بحضراتكم مع حكاية جديدة من حكايات رمضانية وحكاية اليوم حكاية شاب حصل على الثانوية العامة واقترح على والده ان يرسله والده الى امريكا لدراسة الطب في جامعة عريقة في نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية قال انها كلية تخرج الاطباء المتميزين واجتهد الوالد في جمع الاموال ودبر الاموال بطريقة او باخرى حتى يسر الله وسفر الولد الى أمريكا لدراسة الطب في كلية الطب نيويورك ومن هناك كان يرسل الى والده يخبره بانه يتفوق وفان الاساتذة يبشرونه بمستقبل باهر والرجل يزداد فرحه كلما مرت سنة وابنه يخبره انه من الاوائل ومن المتفوقين سنة بعد سنة فكر الرجل في ان يسافر الى امريكا ليفرح بابنه هذا المتفوق وهناك استقبله ابنه ودار به في جولة تعريفيه على معالم مدينة نيويورك قالوا هذا مبنى برج التجارة العالمي هذا مبنى الأمم المتحدة هذا مبنى كذا هذا تمثال الحرية إلى أن مروا على مبنى جميل ولم يعرفه الرجل فقال ما هذا المبنى يا بني قال يعني لا أدري لكن نسأل هذا الشرطي الذي يحرس المبنى فقال الشرطي هذا مبنى كلية الطب بنيويورك فتبين للرجل ان ابنه لم يدخل كلية الطب اصلا فضلا عن ان يكون تفوق فيها او يكون يعني بشر بمستقبل باهر فيها هذه القصة تذكرنا بكثير من المسلمين الذين يفتخرون بانهم صاموا عشرات السنين وأنه لي 30 سنة بصوم رمضان 40 سنة بصوم رمضان 50 سنة أصوم رمضان إلى آخر ما هنالك وإذا فتشت وجدت أن الذي حدث أنه لم يصوم وإنما جاع وعطش في نهار رمضان أما بقية الأمور فعلى حالها كل اللي تغير في رمضان أنه طوال نهار رمضان كان يجوع ويعطش أما المعاصف على حالها اما الذنوب فعلى حالها اما الغيبه والنميمة والكلام البطال والحركه الفارغة فعلى حالها لم يكن هناك صيام الا مجرد امتناع عن الجوع امتناع عن الطعام والشراب وهذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس صياما في الحديث الذي اخرجه الطيالسي وغيره عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يصوموا وقال لا يفطرن احد حتى اذن له فصام الناس فلما جاء المساء لما امسوا جعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله ظلت منذ اليوم منذ اليوم صائما فاذن لي فالافتر انا طول النهار صائم اذن لي يأذن له ويأتي الرجل فيقول فياذن له الى ان جاء رجل وقال يا رسول الله فان فتتين من اهلك صامتا حتى كادت ان تهلك فاذا لهما فلتفتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صامتا فرجع الرجل ثم جاء مرة اخرى وقال يا رسول الله لقد ظلت طوال اليوم صائمتين حتى هلكتها او كادت ان تهلك قال صلى الله عليه وسلم ما صامتا استغرب الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ قدحا ومرهما ان يستقيئا قل كل واحدة تتقيئ فذهب الى الاولى فامرها ان تتقيئ فتقيئت دما ولحما طريا لحما عبيطا لحما طريا حتى ملأت نصف القدح ذهب الى الاخرى قال لها تقيئي فتقيئت حتى ملأت القدح دما ولحما طريا فجاء بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم لو ماتتا وهما فيهما لاكلتهما النار وفي رواية قال إن هاتين صامتا عما أحل الله وافترطا على ما حرم الله عز وجل جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس إذا جاعوا عدشوا إنما طول النهار هذه في غيب هذه تغتاب وهذه تسمع ثم هذه تغتاب وهذه تسمع وبالتالي قال النبي عنهما ما صامتا بل قال لو انهما ماتتا على ذلك ولحوم الناس هذه في بطونهم لدخلت النار والعياذ بالله كم من مدعي للصيام يا اخواني وخواتي مثل ذلك الطالب المدعي أنه يتفوق في الطب ومثل تلك المرأة التي صامت أو تلك المرأتين اللتين صامتا حتى كدت أن تهلك هل كل ممتنع عن الطعام والشراب يعد صائما هل كل ممسك عن الأكل والشرب وكل جائع يعد صائما اسمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش وفي روايه كم من صائم ورب قائم ليس له من قيامه الا التعب والنصب فاذا كان ال ال ال الذي تم هو الجوع والعطش فقط فالنبي يقول هو ليس له من صيامه شيء الا انه جوع وعطش الصيام الحقيقي الذي نفتخر به ونتوجه به الى الله هو صيام تصوم فيه الجوارح عن كل ما حرم الله يصوم اللسان عن النطق بالباطل وتصوم الاذن عن سماع الباطل وتصوم العين عن النظر الى الباطل ويصوم القلب عن الغل والحقد والحسد والأضغان والاحقاد الى اخره وتصوم الرجل عن المشي الى الحرام وتصوم البطن عن اكل الحرام هذا هو معنى الصيام الحقيقي الله حين فرض علينا الصيام اراد ان يحقق الصيام فينا معنى التقوى لا مجرد ان يتعبنا او يعذبنا بالجوع والعطش ولذلك قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصيام جنة ما معنى جنة جنة لها معنيان المعنى الاول انها وقايه تمنع الانسان من الوقوع في المعاصي يعني اذا الانسان صام كان الصيام حاجزا له عن الوقوع في المعصيه الصائم لا يمكن ان يبتش بيده ما حرم الله لا يمكن ان ينظر الى ما حرم الله ان يسمع ما حرم الله هذا معنى الصيام جنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ عنه كفر ما قبله هذا هو الصيام الذي يكفر ما قبله اما اذا خرق الانسان هذه الجنة بالكلام السيء بالعمل السوء فقد بطل الصيام يقول صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به قول الزور يعني قول الباطل كلمة زور يعني باطل كما قال الله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا اي كلاما باطلا كل باطل من الكلام يسمى زورا فبيقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه يعني الله تعالى لن يقبل منه لان القضيه مش إنه ربنا عايز يجوع الانسان ويعطشه ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يحذرون كان سيدنا علي يقول ألا إن الصيام ليس من الطعام والشراب ولكن من الكذب والباطل واللغو. وكان جابر بن عبد الله يقول إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب سمعك عن, عن السماء الحرام وبصرك عن النظر الى الحرام ولسالك عن الكذب والباطل ودع اذى الخاصة وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء يعني ما انفعش يوم الفطر زي يوم الصيام انت الصيام متلبس بعبادة تقرب الانسان الى الله وتدفعه الى التقوى ما ينفعش يستوي الامران اذا لم يتغير اليوم عن الامس وكان يوم الصيام كيوم الافطار فعلى الانسان ان يراجع نفسه لان الصيام لن يكون جنة له من النار وهذا هو المعنى الثاني لقوله الصيام جنة جنة اذا كان جنة تمنع من المعاصي في الدنيا فهو جنة تحفظ من الوقوع في النار يوم لقاء الله عز وجل وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة وحصن حصين من النار وقال ربنا عز وجل سيدنا النبي بيقول قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار هو لي وانا اجزي وقال الصيام جنة من النار كجنة احدكم من القتال زي الواحد يلبس درع يحميه من القتال الصيام يحميه من النار وقال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا اذا لا يمكن ان يكون الصيام جنة بهذا المعنى انه آآ آآ يحفظ الانسان من النار ما لم يكن في الدنيا جنة من المعاصي وما لم يكن في الدنيا جنة من الوقوع في معصية الله تبارك وتعالى وهذا ما أنصح به نفسي وإخواني أن نجعل صيامنا جنة جنة بمعنى أن يكون الصيام حاميا لأسماعنا حاميا لأبصارنا حاميا لفروجنا حاميا لأيدينا حاميا لأنفسنا حاميا لقلوبنا يكون الصيام بابا نبدأ معه تجربة جديدة في الإقبال على الله نتخلص من كل المعاصي من كل الذنوب نقبل على الله تبارك وتعالى إقبال العبد التائب ونحن مازلنا في مبتدأ الشهر ومبتدله فنسأل الله أن يعيننا على أن نحقق صياما كريما يحمين الله به من المعاصي يكون حاميا لنا من المعاصي ثم بإذن الله حاميا لنا من النار أسأل الله العظيم أن يوفقنا إلى حسن الصيام والقيام وأن يعتق رقابنا من النار وإلى لقاء آخر استودع الله دينكم وأمانتم وقوات أعمالكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هو عظة